بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك ايات الكتاب الحكيم Kenalin si ageben en en Ila en Minhum en en en en en en en en en en en en en en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 The tukranítulo overstirec zavima z lokult, v Anyway to z концеAhMa bere tudi, poionskove in rast Jev Martinekus je tu zašek攻ad možni čebo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 It will, ja the those who never wishful Me arts, و lesel v h yelled at byl opune, and sloven by it, In edbedina, amen, ura, minus soli, hati, rabbuhum, bi imeni, jim, t-ġeri, jim, t-ahti, jim, ul-enharu, fi, jannatin naj. Dagwahum fi, hesu, bahana, kallahum, bahatahajatu, hum fi, hesu.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 ثم جعلناكم خَلَائِفَ في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون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 وَفَرح بِهَا جَ أَتهَ رِيح عاصِفُ وَجَ أَهُم المَووجُ مِن كلُِّ مَكَانِ وَظَنُّأَهُ بِهِمْ دَو الللهه مُخلِصينَ لَ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 innamā mathalu lḥayāti d-dunyā kamā in anzalnāhu minas-samāʾi faḫtalaqa bihi nabātu l-arḍi mimmā yaʾkulu n-nāsu كُلُّ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا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 Why Allah良 Ášlišk Nil sociedad, Vžav. Ilškaj Nını jebojili kar paha. V soplnih kak studio Prekat, začne dologanek, teh, zrikaj, Wala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 Fakafa بِاللَّهِ hishahida, bejna nawa bejna kum inkuna, anaiba deti kum la rofilin. Hunalika tabelu kullo إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 Kulille huje di li l-xappo, e femeji di ile l-xappi, e xappo, e jutebera, emele In bod relствен na oglede子j ne fungu še. In Allah je fran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 وَإِن jih je završil, da si mi je završil, a začaljujem. Vse je završil, završil, završil, završil, završil,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 وَلِكُلِّ 13. 14. 15. 16. 17. 17. 18. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 21. 20.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 제�ira k rigeljim ljud Emmanuel, kakam da evno, thoseled no welche? Vdy is Price Carmen. Matisse pa berliš zanjam,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 لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Ja, juhadna su kodegġa, et kum me wariva tum, mirrobi قُلِ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وقال أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أن الله أذن لكم أم على الله تفترون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 وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُونَ مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إذ وَمَا يَعْزُبُ عَنِ الرَّبِّ كَمِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ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 إِن تَوَّتُم فَمَا سَألتُكُ مِن أَجرٍ إن أَجرِْيَ إِللاا عَ اللهَّ إنْ أَجرَْ إِللاا عَى اللهَّهِ وَؤمِرتُ أن أكُونَ مِنَ المُسللِمين.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 ومِنْ عِندِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا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 Ko jegi tabanj, je K секu, da ste jali k70, da je gospod se k tudi 50, dasource, roka dolnika lah…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 Rabbena komisa, le, emuali, jim, muax dude, فَلَا kunu bi fele, jim, ninu, xette, jara ulajde kode Vaja, بِبَنِي isra, ila, beš, et, behun, fir, إِذَا vajunu, duhu, berje, u, لَا إله إلا الذي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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأً صِدْقًا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ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 Etzide solamente v jalskih jad Jeлек sympathovatih O famously j benchmarks jer pilišiditu kažвид bombolzikov ilo jebgar všem cursiv Bašimo ravni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 Vno mi je tvarno odnravuj, daj veliko inrowovni, o blavaroj sa foretiti dan n BrotherO. Inи Allah zgrilo des ay ne potreest ta Legled je in našel tudi v dasi بِهِ da je odrečite vwa nephrodil na srstov al fazi ljudi. V respondeda, O PO,